قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيره انا وما لي ادعوا الله وما انا من عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلاما على عباد الذي اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجى الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملئ الاعلى الى يوم الدين ثم أما بعد لما بيل كلينتون وصل للحكم في امريكا في يوم مسك فيه الحكم في امريكا اكبر دوله في العالم عملوا حوار مع امه بيقولوا لها بايه نفسك في ايه عارفين قالت لهم ايه قالت لهم انا نفسي اموت قالوا لها ازاي قالت لهم لان انا النهارده وصلت للحاجه اللي مفيش حاجه بعدها ممكن اوصل لها فانا خلاص وصلت لكل اللي نفسي فيه فانا عايزه اموت بتحلم بايه بتحلم بايه يا حبيب قلبي بتحلم بايه احلامنا ايه احلامنا ايه يا لما بتقعد كده ما بين التراويح كده وايه وتميل كده وتركن شويه وتغمض عينك بتحلم بايه لما تيجي تحط راسك على المخدة وتقعد تحلم ثلاث اربع خمس ساعات قبل ما تنام ولا تصحي بتحلم بايه ايه اللي بيجي في امنيتك ايه اغلى حاجه بتتمناها من جوه قلبك بتطلع لاحلامك لما بتركبي عربيه ومسافره على الطريق وتقعدي من كده وعينيكي تسرح وتبتسمي وتقعدي تفتكري حاجه بتفتكري احلام الشباب ايه يا جماعه دلوقتي الشباب انواع في شاب الشماخر الشاب اللي يقول انا عايز عربية احدث موديل اجنطها جنوط تلمع في الضلمه انا نفسي اركب فيها طقم صوت يرج الارض رج وانا ماشي بيها انا مش عايز اعمل بها 50 ولا 60 انا عايز اعمل بها 50 و انا عايز عربيه الف بيها في الشوارع البنات تبص كده تقع من طلق على طول مين الشاب الرايق ده ايه العربيه اللي ما دي تبقى عربية في الاوبشنز تبقى عربيه ما حصلتش في الشاب الفندام الشاب الفندم ده نوع تاني يا جماعه الشاب الفندم ده بيحلم ده قاعد في الجيم في الجيم ليل نهار قاعد ليل نهار ليله الامتحان بيجيبوني الجيم عشان يذاكر عايز يلبس اجيق لبس ممكن يلبسه عشان يبين عضلاته في الشارع ممكن ياخد لبسه لبس الخص صغير عشان يعني توصل بيه الدرجه للدرجه دي يقول حياتي انا بحلم بايه انا بحلم ان انا ابقى شاب عضلات امشي في الشارع كل اللي يشوفني يقول على طول في شاب الموبايل الشاب الموبايل يقول لك انا احلام حياتي كلها في موبايل مش 6110 ولا 7110 60110 70110 انا عايز موبايل فول ميموري بنات لا عشان احط نمره بنت لازم اشيل نمره بنت ثانيه انا عايز موبايل باربع كاميرات عشان اتكلم مع اربعه في وقت واحد صوت وصوره انا عايز موبايل ما حصار انا عايز موبايل نغماته وبل... انا ده شاب الموبايل في النت مان او السايبر مان او السايبر جيل يعني انت تقول لك انا عايزه الشاب يقعد قدام النت او يقعد على السايبر يقعد يقلب على البالتوك يا عيني يدور على واحده تكلمه نفسه الميلنج بوكس بتاعه يبقى مليان حاجه عنوين بنات امنيه حياته ان يلاقي الايميل بتاعه مفتوح الخط مفتوح مع كميه وقاعد يدور يعني احد زملائه زمان قبل ما يتوب لقى روم على البالتوك مكتوب عليها للبنات فقط فبيقول دخلت لقيت كلها اولاد بس مره دخلت مع احد الاخوه عشان يعرفني البالتوج ده ايه يعرفني النت كان ده كان زمان يعني عرفني النت ايه والشاتنج ايه و... فدخلنا على روم فدخل باسم يحتمل انه ولد او يحتمل انه بنت لقيت الشباب كلهم هجموا عليه بعتله رسائل الخاص عايز نكلمك انت اسمك حلو قوي انت قعدنا احنا الاثنين نضرب كف بكف سبحان الله العظيم انت بتحلم بايه انا انا بحلم ان انا يبقى ليا جروب على الفيسبوك انا واصحابي وصحاباتي دي احلامك وانت يا مدموزيل بتحلمي بايه انا نفسي اتجوز طيار واركب عربيه بكار وكل حاجه اخرها ار ار ار ار وانت يا دكتور بتحلم بايه انا عايز 5 عين ملهمش سادس عايز عمارة عربية عيادة عزبة عروسة بس عليه العوض في الدكاتره يا جماعه وانت يا بنت سنه وبتحلمي بايه انا بحلم باول يوم في الجامعه الفستان اللي هلبسه والموديل اللي هلبسه والتسريحه اللي هعملها وانت يا بنت الجامعه بتحلمي بايه انا بحلم بليله فرحي هعملها في شكله ايه وهجيب مغنيين شكلهم ايه وانت يا مؤمن بتحلم بايه وانت عايز ربنا يفتح لي بايه وانتوا يا صحابه رسول الله كنتوا بتحلموا بايه وانتوا اللي قلوبكم طهره ونظيفه وانتوا يا شباب يا طاهر يا على الله وانتوا يا مؤمنين يا اللي ربنا وخايفين من ربنا وعارفين ان كل ده صرب في سراب ولا له اي لازمه وكل ده رايح انتوا بتحلموا بايه احلام المؤمنين ايه يا جماعه اول حلم من احلام المؤمنين اللي لازم تبقى احلامنا انا عايز الدرس ده احلامنا تتغير اهدافنا تتغير طموحاتنا تتغير يبقى لينا قضيه يبقى لينا حلم بنحلم بيه ونبتسم كده واحنا قاعدين نفكر را ابن مالك لما كان بيقول لأبو متنه والإسلام عزيز يغمض عينه ويبتسم ويحلم والإسلام رايته مرفوعه على أمم الأرض كلها دي أحلامنا يا شباب ولا لأ اول حلم من احلام المؤمنين الجنه عشان الجنه فينا نتزحط بكل حاجة ونزهد في كل حاجة ربيع بن كلب الاسلامي رضي الله عنه شاب شاب ثانوي شاب ثانوي يا شباب الرسول عليه الصلاه بيقول له سلني يا ربيع شاب فقير ما عندوش سكن لو ما حدش اكله النهارده صدقه مش هياكل ما عندوش وظيفه ما عندوش دخل ربيع جربت انك تبقى شاب فقير جزمتك مقطوعه واقف وسط مكسوف وساكن في منطقه فقيره ما بيعملش فلوس ويعني جربت احساس الفقر الشديد وجي المحافظ اسالك اسالك شقه في المساكن الشعبيه اسالك وظيفه حكوميه ثابته اسالك واسطه في شركه خاصه اسالك اعانه ثابته من الشؤون الاجتماعيه سلني يا ربيع اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله يا ربيع يا ربيع اطلب بيت تسكن فيه بدل ما تنام في الأرض اسالك مرافقتك في الجنه يا ربيع اطلب ان انا اشفع لك عند واحده تتجوزك لا الجنه يا رسول الله يا ربيع اطلب فلوس اطلب اكل اطلب حاجه يا ربيع اطلب لبسه تلبسه يا ربيع بدل في الجنه عشان الجنه يا جماعه في ناس ضحكت بالدنيا وزهدت في الدنيا دي كلها ابو الدحداح النبي عليه الصلاه والسلام اعلن مزاد علمي وسط الصحابه في نخله مطلوب انها تضم الارض يتيم اللي هيشتريها ويديها لليتيم له نخله في الجنه ابو الدحدح عنده 600 نخله 600 نخله الوقت النخله بتتباع لما بتكبر بحوالي قد ايه يعني ال 600 نخله دول لما حسبناهم 6 مليون جنيه يا جماعه 6 مليون جنيه ثروه ابو الدحدح يروح على طول يروح للراجل يقول له تديني النخل بتاعتك دي هديك 600 نخله 600 نخله يا ابو الدحدح ده كان 20 نخله يخلصوها لا ده حلم حياتي كلينتون كده لما بتقول انا بعد ما اسقومو ريت اخبر دوله في العالم مش عايز حاجه من الدنيا او بيقول لك إن انا بعد ما بقى ليا في الجنه حاجة مش عايز حاجه من الدنيا عايز من الدنيا هي انا الجنه هي حلمي وطموحي وامنيتي وحياتي واهدافي وهدف حياتي كله ابو الدحدح كان ممكن يخلص الموضوع بعشرين نخله مرضاه خد كل حاجة بس اضمن اضمن مكان في الجنه ليا اضمن ان انا ادخل جنه الرضوان وجنه النعيم ابو الدحدح كسب يا جماعه ابو الدحدح خد بده شجره لو خد بالنخله في الجنه شجره There was شجرة اصلها 100 سنة يعني اتبنى تحتها نوادي وعماير شجرة الثمرة بتاعتها فيها طعم 72 نوع فاكهه والثمرة الثانيه فيها طعم 72 نوع تانيين غير دي شجرة العصافير اللي عليها لما العلماء اكتشفوا عصافير الغابات الاستوائيه الملونه الجميله قوي سموها عصافير الجنه شجره ورقها لما بيتحرك بيعمل لايت ميوزك جميله قوي قوي قوي بيعمل انغام ما سمعتش زيها في حياتك كلها شجرة الغصون بتاعتها زوات افنان كل ورقه لون شكل ورقه شكله كل ثمره شكله طعم ولون حاجه شجره ساقها ذهب لو اتفك يعمل اطقم ذهب لنساء الكره الارضيه كلها يبقى ابو دحداح كسب ولا ما كسبش يا جماعه الجنه يا جماعه خلت ناس خلت ناس تتشكل على الموت سعد بن خيصمه ده خارج غزو بدر ابوه قال له انا اللي اخرج قال له انا اللي هخرج ابوه بيقول له عشان خاطري سيبني بيترجى يسيبه قال يا ابتي لو كان غير الجنه لا اثرتك به في واحد يقول لك انا في الفلوس ما اعرفش ابويا واحد يقول لك انا في الفلوس ما انا في كذا سعد بن خيثمه بيقول لك في الجنه ما اعرفش أنا في الجنه ما اعرفش حد الجنه يا جماعه خلت الناس يهون عليها المرض متستعذبه المراه الصدقه رايحه للنبي يا رسول الله انا باسرح باتكشف بعض الثل والثل بيندي يا رسول الله بتشنج وبحس بالم الرهيبه فيا رسول الله وبتكشف يا رسول الله وجسمي كله بيشنج هتجوز ازاي يا رسول الله ولو متجوزه جوزي ابني والله يطلقني وهيالي يا ربهم ازاي يا رسول الله ادعوا الله انه يشفيني الله ان شئت صبرت ولك الجنه جنه اول ما سمعت كلمه جنه كل حاجه اتقلبت قالت له لا اصبر وليا الجنه اصبر يا رسول الله اصبري انا انا انا في ميل الشاب يا بنت اصبري ولك الجنه طب انا النقاب في الحر بيبقى يا بنت اصبري ولك الجنه طب انا شاب عندي 20 سنه نفسي اتجوز قدامي 20 سنه عمال اجو اكون نفسي اعمل ايه اصبر ولك الجنه طب بحبها اصبر ولك الجنه في معصيه مش قادر اسيبها اصبر ولك الجنه اصبري على الدروس ولك الجنه اصبر على قيام الليل ولك الجنه يا جماعه ربي حلبيه يا جماعه انت قدامك فرصة تركب يخوت اعظم من اعظم الامراء اللي في الدنيا قدامك فرصه يسكن في قصور اعظم من اعظم قصور الامارات بتوع الاسر الحاكمه في اي دوله يا جماعه مش عايزين نضيع الجنه من ايدينا حرامي ابن ملحان عشان الجنه في ناس اقبلت على الموت بفرح وهي بتتدابح من ابن ملحان قاعد يدعو لله في صعيد بخاري بيكلم الناس على ربنا واحد مشرك طعنه في ظهره قتله دمه نثف قدامه ممكن كمان صدره ولا رئته ولا قلبه نثف دم وهو بيصرخ فسط ورب الكعبه